اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة فكن لي اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القادر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني آمين رب العالمين يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليسك مثله شاي وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القادر وجعلتها خيرا من ألف شاه فيو ذا المني ولا يمنو عليك منى علي بفكاك رغبتي من النور في من تمنو علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين الله على اغلى القبور سور اللهم اغني كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم كلنا عريان اللهم قض كل مدين اللهم فرج عن كل اللهم اكف كل أسير اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريء اللهم سد فغرنا بغنوك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم قضي عنا الدار وأغننا من الفرق إنك على كل شيء قدير